إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضع البلد تجه له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد رسول الله من سلكه باز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا ويصرار من يبيه بسواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما خليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك المجيد اما بعد فانزل قل حديث كتاب الله وخير الادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يك لو انا كان للتوضيح احكام بلوغ المرام الشيخ عبد الله بلى عبد الرحمن بن سعد رحمه الله جئت من المدرسة التسيرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل من الجناة يبدأ بيفصل يفصل يداه ثم يفرق بيمينه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخله أصابعه من أصول الشعر ثم عفن على رأسه ثلاث حفنان ثم فض على سائل جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللغض لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله, عنه رضي الله عنها ثم افرغ على فرجه وغسل في ثم ضرب بي الأرض وفي رواية مسحها بالتراب وفي آخره ثم تيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده طند اذا عايش زي بالذي لو ما جدد في بيتن بيغمني خاص صلى الله عليه وسلم إذا اذا غتسل اجديه سبا اخوي بشوشت بوايا من الجنابه طبعا جنابه سواء اتسقل باخوي لا كانت خوف بيني هسه ده بيغمني بيغمني تز اوين بيني لا خوف شيطان باحتلالي بلا بلا ما هون لو ما بلا ما زاني ك هو بي ببيني يبدا فيغسل يديه, يديه كم ذا زست كعند الششش ثم ده بيمينه على شماله فيغسل فرجه دعيشت ثم يتوضا دعيشت زنود ده زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود زنود بيكين لبو أخير وكانت حتى أخيري إيش ترى؟ هو كان تجلس حتى بعدي أخيري بيجي لأخيري ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه من أصول الشعر. توقيع أويد بلو بلوس. فايدخل أصابعه. لو موكاني. ثم حفن على رأسه ثلاثة حفنات. توقيع سأوي برد برد سي برداق يعني ثم أبى على ساعد جسدي ده بحمل ثم غسل رجليه ها أخيري طال كان ثم غسل الرجليه نبي يعرف نقد كبير نشوفه بعدين يقولك يعني لو عند الوقت الزمني جزء إلا الرجليه إلا قاس النبي نبي ترى حدثكاس عليه لمسلم و.. ولغرم لحدي دامي ملي ظاهر بالسبيه ثم افرغ على فرجه وغسل باشماله ذلك دعى ذكر اورد خوجست وغسل باشمالي طبعا عورتي او خوجست بسطك مكبر أصنع. دائما ولا بال ثم ضرب بها الارض وفي روايه فمسحها بالتراب لاريب اجل تمتئ جوبلن تسرم فرده قرتك الدواء وفي وجع لينبض ما بيده وقال لناداو كاني او اوكاني لخويدك طن مصطلات العديد ارتسل شرع في الارتسال شرع يعني بدأ وهو بالتعبير بالفعل عن ارادته من باب المجاز المرسل وهو من التعبير بالفعل لون لا يعني تجدد ولا اسم ثابت لأنه تعبير بالمسبب عن السبب فان الفعل مسبب عن الإرادة فأوقيه مقام مقامه للملا بينهما بغوي ده باب الابتسال ده اسم ديني بفعل نهايتي لو لووي يبدو بهذا لا ذلك يبدو بهذا ما از پی خوشششتن، یعنی اقتدار. اما نبوده وی علت دوباره بیام. به فعلی نیتی. میل جنابتی، منکش دوستی، دو سببیه. ای به سبب الجنابه. هکاری سبب هکاری جناب الجنابه معوجی با قصلاً لینزال اوجیع. خوشی نه؟ نه. لیه خوشی نه؟ بله. لیه خبرینه. ای پی خبر خبری ها لگال خیزان کردی. دو راه اما باز مگر دو، اما سمي بذلك إما لأن الماء بعد محله وجانبه يا نبلوي أو لقول كتيبته أو لا أو لأن الجنوب يتجنب يتجنبه ملاجئ تنبه طبعاً طبعاً دلالة لا توجد لذا يعني نخوض في هذه القضية كأنه إذا كتُش ذنبه دور كتيبته دودكودو ده بي مثلاً نجشك أي ده بيصير خير شوى ده تي أوشترك إن قلبي بحاجة إياه قاتل لولو اللي كان يدلك لوب يقول تعالى جنابة إحتمال بق هو كان يبي ينبهنا الشعر أصل شيء أساسي الذي يقوم عليه ونبرد هنا أسافله الذي تل مثلاً الشعر يعني بذاتك أي يعني أوجانة مي مي أو جانة كمية أي كنتر الفرج لغة الفتح والشق والصدع بين الشيئين قصد بيع ورسدين قال في المصباح وكل متفرج بين الشيئين فكيف والفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبل بيش هون شاهد نفس الشاهد لأن كل واحد منهما منفرج وكذر جماله في الأرض في القبل طبعا لبابي بابي لازمان على بيش دائما كيلو هنوكا اما اسمع الخمسة معناية أسمع ستة ستة, ستة يا الهم كل ما يشتحيى منه أن يقال شامي في هل شامي ليبكي هراما هراما وقال في النهاية الفرج ما بين الرجلين وفيه سمى فرج المرأة أو الرجل لانهما بين الرجلين لبين الدقاء سكان حفنة فعل الماضي والحفنة ملء كافي من شيء جمع حفنات اوه حفنة هذه المشتر الليوش بدلين في روج في الدروس على دفرمين صلى الله عليه وسلم آآ آآ في من أمتي بغير مع كل واحد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 برئ برئ لا واق يعني اعلى العللين إذا العوائل اذا سالتم الله فاسالوه في الدوس الاعلى فانه اعلم جنوه سرها يعني او وقال في النهايه الفرج ما بين الرجلين وبه سمي فرج المرأة والرجل لانه ما بين الرجلين حصل ونفع الماضي والحفظ من والكف من من شيء جمع حفنات وحفل أفاض يفيد باضم أي أزال الماء على باقي لأك. جسدي وأجراه عليه فاض عليه بيد أخت أخوي لغداه وقال أم هات قولي السبب لا كان سائل أي بقيه جسدي لا شكيفك عاملي قال ذلي اتفق أهل اللغة على أن سائر الشيء باقيه كذي سائر الشيء أو شرى عليه يعني المذمور ذكرتوني أو جاري بكمه باقي له شوقك قليلا كان أو كثيراً كم يأذر قال الصغاني سائر الناس باقين وليس معناه جميعهم درس سائر الناس يعني باقي كيف كما زعم من قصر في اللغة باعه وجعله بمعنى الجميع في النوع العوام ولا يجوز أن يشتق من سورة البلد في المادتين أفرغ يقال أفرغ الإناء افراغا وفرغه تفريغاً إذا قلب ما في ان يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون زامي قلب يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون صب على يديه من قلب يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون هناك قلب يكون هناك مسح سعى بيدي الأرض ليزيل ما عليها من لفظة النجازة أو المني طبعا بغنبتهم عورتي الزويدة هنا يا. قرضي بيانسبوها أو مني فيه وإهتماما بيبك لبكاته هل يستطيع أن أرؤى الإفكاها طبعا نبال الإفكاها يعني بصعدني أن برش تشجي لا يبقى المنى أو كلا سليدي مروعة بيرشي وازكي لما اول دقيقالين بيرشي وازك هو هذا ديني بيرشي واز شيتا المنديل نسيج من قطن او حريد او لهي مربع الشكلي. منديل بليتيلا وشتال غوشا اصله فموي بي سلاح لديل لهما هذه بيتين يمسح به رذاذ الماء ولحمه جمعه مناديل او جاليدين بتارداش منديل ديني او روبي لوتي خاولين او كتسس ربو حتى يغسس الماء فردده هذه الرواية تؤيد أن ما جاء في بعض روايات البخاري من قوله فناولناولته خرقة فلم يردها أنها مكففة فإن بعض المحدثين قال بالتجديد والتربيه صح ورده فإن ابن السكن عند رواية تجديد من الوهمي طان ليك أن تلصنتي فناولناولته خرقة فلم يردها الرواية أمن وكم داعي خرقة بيتلوى هر پارسکو ماشک هر صوت پارسک نکردی تو آخیر خیلی دیر بودی. حالا برندی آنی که خواهم بگذکد آنی بیا خبر بیانی بود با خیر کجی بکار می‌کنی؟ این پارسکو ماشک پارسکو ماشی نبودی تو. فعلا نرو دار لام کشیدی. رات ینکردی تو. وری کشیدی. لام کشیدی وری رات کشید. ما یک حديث اویل حديث ولی چی؟ این هدر حديثی صیف الله و علیه من الجنبه تربیها عاشر رضی الله تعالی عنها. لوبرمودی شوازی خوشش نیب یه صلى الله عليه وسلم و علیه زنابت که هرکدوم داعش رضای خالد زنابی رو ماند چرتا. طبعا داعش که تمشکی باس ما کدوم جالین تعریم کسی که دو زارو روايات کردیم. کف ابی حفرم که لباس ابوهوری راو دوام ابن عمر سیم انصیق ریمالک مالك دو زارو دو صد روايات کردیم. دوام استحبابه البداية بغسل يدي لأن اليدين هما أداة غرف الماء يعني غرف المائي طبعا ديرك السنة وهي إنسان تستكاني بشفاق لا برسي إذا كنت تستكاني تشوي يعني إمام مالك عميسي قد يقول آيه تتواني إنسان لموطق إمام مالكي يقول لباس حميساكي دفمي يعني آيه درس إنسان هكذا رابط به دستي بغسل أنه أوقي يعني أبي جبر ما نخذ إلا بعير عالسني نبي ترى سبحان الله بكون على المطاعف ذكيين إمامناج ترى إلا جبزاني هو اللي تلوسته أقول څومره دوش باندې یو ډلر د ورځې مادت یې 20 صې دی 20 صې د 30 صې نشو باسه اگر اوځستې هاجته ناو اوقيت الا اوونه د کله بیا داس ما آی پیس د کایان نه د اوګې ازرایان نه خولې 20 صې بي کله سینا او شوش خولې دوی جن نه شوري بيزو اوی ان زاسب په صې کې بلان اوه دستي يا استا كذا نابتهم دست يوم كذي يا يا بعوليلة ثم بيزنامي أذكيه دستيناه كذا او هو تعبدية أو يخ نخافش على دستي هك ذلك سينبغي طهارتهما قبل كل شيء والمراد يطلاقيهما الكفتان صحيح؟ صحيح كما تقول لك أنا أدعت ذلك دلك الجسد دلك الجسد دلك لماذا أدعتك أدعتك بقلق ذلك إباشا كنت أستكفى أقول إزبوه كم بلا ليني قلبي بي بي برهين بس بالمكابل يقول لك نجاسة إيسينية معنوية تعبوديا أو هي نجاسة إيسينية أو هي المعنوية معنوية كما تقول لك تعبوديش أمد السبان أوردين. إفراغ الماء يستميان إفراغ الماء من اليد اليمنى على اليد اليسرى التي ستباشر غسل فرجي الذي عليه آثار الجماع كذا في أوقات بدست راستنا بدست سبا راسك. لو كذا استسبا بدست أوراس ذاك أو يكدوش أو يكدلتن عثمان يا ناس دي بعورتي خوي نكتيا راسدها همي موضوعة همي موضوعة يا همي موضوعة لتناول الماء واليوزع لإزالة الاذى فهي يدى الثلاثة لابو او كياء تباكر تباو لاداني او او الى تسلثي البداهة بغسل الفرج قبل بقية البداهة يكن زالت ترمتاز الى استكاة الشوش او زالت باورتي لازالة الاذى الذي عليه او او الى تسلثي لا يبدا تسلثي البداهة غسله اما لازالة نجاثة تی ای بو ازالت و ها، چون که لاده، خودش نگاه. یا نبود لادان این داستان شیا، لادان یه واشینه داستانی که دبیرلایب نی، آو ازالت و مسافه. یا اسیک. دبیری تو دبیری که قبل از سموخ ای کردیا، دیال سموخ ای کردیا. کلمی آو با، نه نیم سموخ با ولادا،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 ترس در بازی اوی مثل امرشونت خیلیت مثلا که انسان ک زمبتی لسرو پیشی اوی خوب شاید ک اینویزیلیا رو مثل میز بکه انجام بدن آوشتانه ک استاد باز دکتر. آن دلمه ک. ها؟ آن دلمه. انسان دوستان چندن کر عادا که بری خبر دادی میسالالله و علیه السلام اغلب یکت. لگال که زعمی زی ماکت ویستی با هصب که با هستی زیوشی بیشتر هم دگرگونی میکند ولی لع و دلی لبرای انسان پارچه منی هم دمیزه پارچه میزه که میتوند دویک دویک دویک زیوشی شد او لع میزه قتل داری که نه اوگ نمیتوند اتکشک نمیدم با توجهی انسان دائما کنسر حتما سراغی امتحان میتونه اوی خوی توجه کنه آوردن نی هم داری هم بعد با حين آخر حين ثم يتوضأون بغسل ما يغسل من عبائر الوضوء أو دس في الرقعة أو هني ومسح ما يمسح منها أو شيء يعني مسح هذا كان فرفع الأصغر يكون قبل رفع الأكبر بعد قصلي هيشان فرجي عورتي يمسح يده بالتراب دستي وذلك لإزالة اللزوجة العالقة بها من غسل الفرج المتلوث بالنجاسة او المني، وليكون ذلك عند إزالة الأذى. طالما أن أو إما مريضة، طبعاً قد أو لزجاني أو استع غير بخور، أكرس أو صابونة هم بلامش هرچی صابون کرد، صابونش اتیادی بیشتر، صابون حتی زورش دیاری. و در می‌ام، حالا مم صابون کار نیست، نتوانی آبیت. معدن صابونی بونخوش نبی، که صابونی بونخوش لب او اند عز و امروی، تو که بون خدا لب آنونیا. ولی مگر در لبندرس نبی صابونی اوما هویت دارو کو تا آفریقایی خویی دکار اومد رهیت وادکاتن دنبال هوی ک زور بی بونی دیویی که از دین زناب بونی پرتقالیه بونی نازنینیه بونی وو نامی نه ماوسا باب نه با داده دزانن نیست کاز بی بونی دیویی نه کاز دیویی اون او بونیه نه حالا صابونی رقیب بونیه از اونی او داقی نیه دتوانی او داقی رفایش نه خویکاتن حتی اوکتوادری بی دویانی أنا صابوني لو قال لي عزيزي أحسين ما قبض بعيره إيه يوم حفتم قلت بعد غسل الفرج المتلوث دي بالنجاس أو المني ويكون ذلك عند إذا حفتم ثم يروي يروي بالماء قصبة شعره أو ز شين موكاني أو ز أي بنادكاء فإنه لو صب الماء على الشعر الكثيف بدون تقليل وتعاهد أصولي لم يصل الماء إليها ولا إلى ما تحت يعني البشرة. طبعا نذكرنا لو مكان ديل أبسي. طبعا يخشيل قرن. أوه أنا لما سلي عفترت أم ذكرت سبعة سكر عفترت أجر زنابدبو فق لجر حيزبو. أصلا حيز. لما بدأوا لبالي كانت عفترك زنابدبو دا عايزش عايز نبو. هات بس هاي الصحبة شكل. لكن يصير كهين بعشرة. فرمي كذكاني باب كاتوا. أوز ايه بходит أك. أويش لمن تلعب داعشانية داعش التراب. قد ين ahead. بيبلي بيبلي دهی کسیکانی بیگاتور. خو خانگ نویت ها. تو ها. بله من نزد نبود. بس داره وقتی میاد اگر لعخوی عالی نفسی خونی، حذیل بیگاتور میشه. هوشش چیه؟ بله برید دینه. اختر داره نبودند دیگاتور. بله در بیترمی. بله نمی‌می‌دانم باستار بخوام. باستار بیاد. باستار بیاد بخوام. خب من اولی دیگه باید باستار بودی. بله یه بیبری ولی من دي بس بقى هاي اللي بيه آخذ دري مطبخ النعبي دري مزارعنا جتوك سجينة خلاص تزيتية عاللونين ورصحة ما تربي آخر يدي مزي لا ويد لا كاتي <تصفيق> ثم صب الماء على راسه بثلاث حفنات ليعم الماء ظاهري الشعدي شعدي شعره هذا لو الظاهري ما باطني الموكان ثم غسل سائر جسده وافاض الماء عليه مره واحده رسمه كامري وافافت ما عليه فرط الواحدة أو سعى وقبه قلبه لا ذكى فهمون الشيخين وظاهر النص أنه دون الوضوء الذي سبق غسلهما تفهم ذلك الوقت هل تفهم ذلك الوقت؟ أو أو أو دائماً وهو الذي يدل له سائر فإن السائر هو الباقي. لو دائماً كنا سائر يعني باقي. أو يمار، أو يمار. كل شيء يعني إذا زوجي شراب. المشرو دائماً من المذهب كان دائماً المذاك قصدي حمبلية كان. تسميه مايكي الشرقية حمبلية استحبابه. الغصر البدني ثلاث مرات السنة هي إنسان سيدة لشي بكاثنة بش... بشوة ولكن الحديث يدل على أنه لا يشغل الغصر البدني إلا مرة واحدة بلان بخوي المذرعة الإمام يحمد بخوي بسيدة أخوي بشوة بلان يعني بقللي خوي داخل بلان الحديثة دلالتي لا يقدرها أو يقدو بششش باسكن ما هو زي... ما زي فان التفلت لم يرد في وزن راسي للابوسين ياتي سيدا بخليفه زنكا سيدا هو صحيح الله نورتجيش معنى ابيش لينمي شافعي اغير رجل جمعه رجل جمعه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه لما نزلنا من الشاقلي دال داوي دو ناريورجي بغنيتي بك دبي اوياك او تزاري دوم خوي شو دو زاري شو شتي قشنتي هاوسا يا شاندو جمعايا ايه شنو هذا شنو هذا ايوا يا شاند زلافته اينا لكن شتي دورك بس كي رنخاتو افضل دابا قايدك يين دقه يين دقه ابا تزوج وانا كيا با بعدی دو خوستی دکینس دو خوستی دکینس با اگر تو بعدی دو نیوزیب شوی دو نیوزیب شتی ها خوستی عفته لکم نامشاری واسه ما بله یا احمد هر دو خوستی یک خوادب شو لون چند رسته آوره ای راجه لیمای می شعیدی دو خوستی که ای بابا ای خلای می شعیدی تو يعني لو إنه شياطين جبته، دور كاتي نزنيجه، بس، لكن تحيز المدجدي، لكن تزوجي درست أبكي، بس، لو أنت لي نيتي دقوا أورجي، بالذوي أقوى، لو استناد لو إرادته، لو أتدي بيركبني أنت كويد خاص، كم هذا والله إمامي شعبي، وإمامي شعبي دم زاكراو هاي كدة، بس، لوم مظري. طيب إحنا من ثم خصتا رجليه بالقصري في آخر الامر باخر له أخيري تعبت من ذي آخره خاصك غادي ديبغياني لا تستيقظ بقى يعني كاع بلا خضري دوز اخوخ سخونه وخويش براد لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقدا نبقى نخويشوش لا شو اول ما يتاك او زز سنه ملي يجا زازو خلاص نياتي غادي دوز نقى بي شي بيو هذا دوزوا الله يشاء اسان فكرت باه تجري جي لهوره لما تري الجمعه بروحي الجمعه جمعه ديال الامريكان دالين اغسبياني زو باشه هر دلیل هر دلیل او لبکو زمایش کرد بنیا بالام دویی تو این شکلی عرق کشیدی، کلمه کرد دویش تعب نیه لبرتی با خوی پیغمبر صبح کردی تو آن معرقیان کردیا گویی نه خودان نشوش نه استنبولی خودان نشود از کف خوانی آه از کف خوانیه بالام روگوارتی بازیل زرگ کدیا بالام شلوغ زیاد که خزگان استی دو پاشیه أول ماك بالامك الزاني ما عارف يعني غسية خوي ماسن سعر اكسس يعني، برجي اكسس يعني خوشوش، بالام هر لمال يلا شو دلوقتي كلب شقيين دلوقتي شتاشينوش كده، درستا او حد زالش يتخوينش دلوقتي، وعكسنا نهاية، لأن كل ما تحذرو من جسده من اوساخ وفضلات اصابت رجليه، لانه اول ما خوي داكن فكان حقهما أن يطهر بعد ذلك لإزالة ما علق بهم وما عليهم. هم وفي بعض الفاضي حديث ميمونة، ثم تنحى من مقامي فغسل وجهه. لندق الفاضي ثم تنحى من مقامي. شو يا أخي؟ إخوي اللي ركع أو ولا يك قاذقان الخوشوش وهذا ابلغ بتنظيفه او بقوترا لبوباجي ذكر المؤلف في ضرب غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديثين مؤلف الدو حديثين هذول بوخوششتي حديث عائشه وحديث ميمونه فاما حديث عائشه فذكرت الوضوء حديث لا وقال في احد الروايات ثم توضؤ وضوءه للصلاة. بعد ذلك غسل قدم ثم غسل رجليه ثم قال ثم غسل رجليه اوذو بعد ثم يعني غسل رجلت ثم مما يفيد انه كرر غسل الرجلين دي اول غسله واخريه طبعا ليه لو كان او ده ده كانه ده في قاد شي لا عندك روايه الا القدمين ششكمانيا بيكا تدود على الزرق جهس كمامير اواجه اواجه هردي اول ميمونه برامركم امراتن بلام لا حرج واما حديث ميمونه برات الموده ميمونه فذكرت الوضوء الا غسل الرجلين فهمت؟ ثم قالت ثم تلحى من مكان بغز قدمي او ظلت الشنجه ويلا ده استاتيكه قاطع هذه مما يفيد انه لم يغرز رجلي الا مره واحده او لو يقدم على النافي او يثبت ما فيش ذكره لفيش هويته نفيه ذياء. بخلاف ما جاء في عندي على جمئه لو يتوضأ ووضوء للصلاة ثم قال ثم غسل رجليه قال عرضه ثم غسل رجليه أي إعادة غسلهما لاستعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في فيوضوي فيحمل هذا على حالة أخرى. ديانة ابن عرضي ابن عجلان سقلمي لا تندو ثم يعني زالك الشري دواء بدرجيسا سيزدان كرات التنشيب بالمنديل بعد الغزي أول وضوء طبعاً البيخمبر فرمت أصبحت شيء زال أبوه أبوه إنسان إلا يعني إلا أبوه سر مات قلب ديامي، قلب الإنسان حالته هو إن فعلت هذا أو هذا ونحو بعض الغصية الوضوء لأن ما على البدن أو على أعضاء الوضوء ومن من أثر العبادة ثم فينبغي بقاء وسط اصحابها ويكتري بنقد الزائد الماء باليد دون ازالته بس بس اجال ومنيه او ازغلكي لا نعرف بس, بس. بس. نقلب صر نواه هذه الصفة تذمت هذه الصفه من افضل الصفات للغسل من الجنابه فقد جمع بين تنظيف اداه الغسل وغسل الاذى وتربيه اصول الشعر واشباع الوضوء والغسل فبيه النظافه والطهارة الكاملة او سبت 28 سبت له خوششتن من جنابه لا برو يك شوازي تشكا كر ديتا وا داني همو أو از يد عليك لتردا اذا جنابه همو بنرتي وكان أعلم إذا قاعدت وقال إذا كنت أخذت ولا وقال إذا كنت أخذت شيئًا فإذا كانت أخذت شيئًا شيئًا الحكمة الشرعية من تعدد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهنا نقلنا من الحكمة الشرعية ولا سيما المنزل المنزلية العلم الكبير الذي نفع به الأمة الإسلامية وكل واحد منها عملت وروت غالبا ما لم تحب وتروي الأخرى پس حکمتی داره که دبی صندوق از دانیه بوده، آوکه از دانیه 100 شی باسی، آو 100 شی باسی، 100 شی باسی، آو شیگلها فوکام بوقا دیني استام خویم ایمان، ابند الملاقم کیمانی یگلها امام شرط، یو یگل امام جو لا کانه دادنی لکری لی تلاش دوای ت دست مدايند، دادنیکش تی خوشتان میشود، انسان. دزنيش التوأمنيا، أكيد المتصادف ده سلبيات، سلبي، غوشتة كي، سلبيش كي. يقلي وكانوا جايين لغوت إبراهيم، صحابيهم، هم لا <تصحيح> سنة ت، ما يكملونها كي، بس ما الماء إلى الشعر والبشرة، يا كم يان؟ الساعادي لما بقول ليش تاني أو كما تخليلي لكن تخليلي أبو إيركان ريش سبز صودانا تيستي بعد الشيء يكمن بعد ثاني أو بقى تموكان بقى دو مباشرة تشرد بليت ليحصل تعميمه كان قولتيك يا رب سامن تبرير البشرة خشية أن يصاب بالصدب المائي دفعة واحدة وجع في رأسه لهذاري وياه أو بكامل بيعاته عندك ديا لو أنت تشرذت بيعاته بل أنت تخليني كذب زيك بكامله أو دبيتين بعد الاستغراق سبحانك الله والحمد لله لا إله إلَّا أن استغراق سُبْحَانَ اللَّهِ رب العالمين